متى تستيقظين من نومك يا جولي؟ أستيقظ في الخامسة والنصف صباحاً لأذاكر وماذا عنك؟ وأنا أيضاً أستيقظ ما بين الخامسة والنصف والسادسة هل تذاكرين أيضاً في هذا الوقت؟ نعم، ولكن بعد عمل بعض التمارين الرياضية لبعض الوقت هل تذهبين إلى فصولك بعد ذلك؟ نعم، تبدأ فصولي غالبا في التاسعة وتنتهي احيانا في الرابعة أو الخامسة هل تمارسين أي رياضة؟ نعم ألعب كرة السلة وعندي تدريب يوميا من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء هل تفضلين النوم مبكرا؟ نعم غالبا أنام في الحادية عشرة في أيام العمل حسنا يستيقظ ينام نوم يذاكر يدرس بين أيضا تمارين رياضيه غالبا ينتهي احيانا رياضة رياضات كرة السلة يتدرب تدريب يوميا مبكرا متاخرا أيام العمل عطلة نهاية الأسبوع